فضيلة الشيخ أطياء صقر نسمع كثيرا عن امرأة الناشز فما هو هذا النشوز؟ النشوز هو العصيان ما من النشز وهو مرتفع من الأرض يقال ناشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه قوله تعالى وإذا قيل نشزوا فنشزوا يرتفعوا وانهضوا والمرأة الناشز هي التي عصت أمر زوجها وتعالت عما أوجبه الله عليها من طاعته والرجل يكون ناشزا إذا ضرب زوجته وجفاها قال تعالى في نشوز المرأة والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عريا كبيرا أي معالجة نشوز المرأة عند الخوف من وقوعه هو نصحها بأنه عسيان ومخالفة تستوجب العقوبة فإن تمادت في النشوز بعد النصح كان الهجر في المضجع أي المعاشر الجنسية أو هجر الفراش الذي يجر إلى المعاشرة فإن تمادت بعد ذلك كان الضرب غير المبرح وهو بعيد عن التشويه والكذب ونشوزها يكون بعصيان زوجها في المتعة المعروفة. وفي ملازمة البيت بعدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. أما نشوز الزوج فقد جاء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ونشوزه يكون بإيذائها بغير سبب أو انتناهه عن أداء حقوقها الواجبة لها عليه وقيل نشوز الرجل ما روي عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبر سنها أو سوء خلقها وتكره فراقة فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج ذكر ذلك القرطبي في تفسيره والله أعلم